أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم من في خفيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين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 ما زمرى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم ألم يأتيكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويُنزرونكم لقى يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلا ولكن حق كلمة على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مث والمتكبرين